السلفية دعوة أهل السنة يحميها ربنا تبارك وتعالى هو الذي كان يحميها والطاغوت على مدى 42 سنة يحاربها وكلما اشتدت ضراوة حربه كلما قويت السنة ورفع الله أهلها ومكن لأهلها